أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقب وما أدراك من العقب فافكر قبا أو إقعام في يوم ذي مصقبا يثينا من أو مستينا ذا مفربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحما أولئك أصحاب الميمنى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأما عليهم نار مصدا